قال وحدثني عن مالك عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي عن قاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي أي ينظر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربدة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بنا حلف أو حنث بنا حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفي لله بما له فيه طاعة يختم الامام مالك رحمه الله تعالى مباحث النذور بهذا الحديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ثم اخذ مالك يمثل لما هو طاعة ولما هو معصية ومثل لما هو معصية بأن نذر أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى بريطانيا أو إلى أي بلد كما أشرنا بالأمس إلى جدة إلى الرياض كل ذلك جعله مالك رحمه الله خارجا عن نذر الطاعة وسلات إليه إن شاء الله لبيان كيف جعله معصية وهو مباح وان كانت تقدمت الاشاره اليه فيما قبل هذا الحديث يقول عنه ابن رشد الجد وليس ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ابن رشد الجد صاحب المقدمات يقول هذا الحديث انما هو قاعدة عامة ويدخله في قاعدة تخصيص الكتاب بالسنة وقاعدة تخصيص الكتاب بالسنة قاعدة أصولية لا يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب العلم الذي يتناول عمومات الكتاب ويحتاج إلى أن يعرف مدى شمول تلك العمومات ومدى تخصيصها ومعنى تخصيص العموم ان يكون النص عاما يشمل جميع الافراد فياتي نص اخر ويخصص بعض تلك الافراد عن ذاك الحكم العام ومن تخصيص السنة لعموم الكتاب ما جاء في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم فالف الميتة والف الدم استغرقت جميع الميتات واستغرقت جميع الدماء فكانت بالنص كل دم وكل ميتة حرام وجاءت السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراث، واما الدمان فالكبد والطحال فجاء قوله سبحانه احرمت عليكم الميته الا الحوت والجراث، ويكون قوله والدم الا الكبد والطحال فمن اين هذا المستثنى او تلك الافراد من افراد الجنس العام وهما الميتتان والدمان هل هما في القرآن القرآن شمل وعمم التحريم في جميع الميتة وشمل وعمم التحريم في جميع الدماء ولكن جاءت السنة وقالت خصصوا عموم الدماء باثنين وخصصوا عموم الميتة باثنتين يبقى السنة هنا بينت الكتاب ووضحته ولولا السنة ما استطعنا ان نفهم عموم الكتاب وخصوصه ومن الذي حمل لنا السنة انما هم علماء الامه وسلفها ثم ناتي الى موضع اشكال الله سبحانه وتعالى لما بين حرمت عليكم امهاتكم واواوا الى اخره واحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلك اذا المحرم هو المنصوص فقط ومفهوم المخالفة يأتي النص علي احل لكم ما عدا ذلك فهو حلال يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها ويقول الفقهاء ولا المرأة على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها فالقرآن قال حل ما وراء ذلك والسنة قالت لا تنكح المرأة على خالتها يعني الخله موجوده بنت الاخت ما تيجيش الفقهاء قالوا ايضا والمراه على بنت اخيها الصوره العكسيه يعني النهي هو الجمع ثم جاء هذه خصصت عموما ما وراء ذلك جاءت ايه اخرى في فتح اباحه جميع ما ملكت ايمانكم ثم جاءت الايه الاخرى وان تجمعوا بين الاختين فاذا امتلك انسان اختين هناك او ما ملكت ايمانكم ما ملكت ملكت ما من صيغ العموم يعني جميع امراه ملكت الايمان بملك اليمين فهي مباحه والآية الثانية ان تجمعوا بين الاختين ان تجمعوا بين الاختين في عقد نكاح طيب ان تجمعوا بين الاختين في ملك اليمين ماذا عندنا فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وسئل عن الآية الكريمة وسئل عن جمع الانسان للاختين بالشراء وملك اليمين فوقف وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية الأختان بملك اليمين يشتريهما إن نظرنا إلى ما ملكت أيمانكم مباحات ولا ممنوعات مباحات بملك اليمين وإن نظرنا وأن تجمعوا بين الأختين مباحات ولا ممنوعات ممنوعات فماذا نفعل عثمان بكبرئه وبجلالته وبفضله وعلمه يقول احلتهما ايه وحرمتهما ايه باي الايتين نعمل ايه التحريم ولا ايه الاباحيه هل عندنا الصين ان قلت استمتع بهما فهما ملكة اليمين وتقول معي دليل ان قلنا محرما عليك ان تجمعوا بين الاختين فنحن منعنا بالايه فماذا نفعل لولا ما جاء من فضل الله علينا بعلماء الأمة الذين درسوا كتاب الله وفقه عن الله ودرسوا سنة رسول الله وفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عرفنا شيء ولكن من فضل الله على هذه الأمة واختصها به من علماء ورثة الانبياء وعلماء الامه كأنبياء بني اسرائيل وان كان في الاثر ما فيه لكن هو الواقع فصلوا لنا كالصحيح يقول ابن دقيق العيد فيما يتعلق اذا اتى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث لا صلاة بعد العصر فجئت انت بعد العصر ماذا تفعل? حديث يقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين وتقول لك لا لا صلاة بعد العصر. تتضارب مع الحديث? ماذا تفعل? يقول ابن دقيق العيد كلا الحديثين كالجبلين قوة واسنادا وكلاهم عام من خاء من وجه خاص من وجه. اذا اتى عام في الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في تحية المسجد والحديث الثاني لا صلاة عام في الصلوات خاص في الوقت بعد العصر فيقول لا يمكن ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر وماذا نفعل؟ قال نخرج من بعيد ونشوف ادله مخصصة او مرجحه من خارج الحديثين المتعارضين وما هو المرجح? السنة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في جانب الامر ما استطعتم. وما نهيتكم عنه? نهائيا فاجتنبوه. يبقى ايهما اقوى حضرا او ايهما الزم بنا? تقديم الحظر ولا تقديم الاباحه ها? نعمل بالحاضر المانع لانه اقوى والزم لنا فناتي هنا وان تجمعوا بين الاختين مبيحه ولا حاضر ها؟ حاضره او ما ملكت ايمانكم مبيحه ولا مانعه اذا عندنا مبيح وحاضر متعارضان فالواجب ان نقدم نص الحضر ونمنع ان يستمتع باختين بملك اليمين ووجدنا من السنة والاجماع ما يؤيد تقديم الحظر والمنع او ما ملكت ايمانكم يشتري امه ولا ما يشتريهاش لو وجد امه تباع له ان يشتريها ولا لا اشترى بنته اشترى اخته اشترى خالته عمته ممن هن محرمات في في النكاح بالعقد او بالنسبه اذا اشترى امه هل تدخل فيما ملكت ايمانكم ها؟ حرمت احتيك امهاتكم حرمت امهاتكم لا لم يأتي لها لم يقل لا بعقد ولا بيش ملك يمن من عموما اذا او ما ملكت ايمانكم دخلها تخصيص بالام والبنت والاخت والخالة والعمه فليدخلها تخصيص ايضا بالجمع بين الاختين فهو قابل لدخول المخصصات من الذي بين لنا هذا يا اخواني اقول فضل الله سبحانه علينا في علمائنا وفي ائمه الاسلام والمسلمين جميعا الذين هداهم الله وقعدوا لنا تلك القواعد وبينوه اذا حينما نقضي ساعة او نصف ساعة او اكثر او اقل في اقوال مالك في اقوال الشافعي في اقوال ابي حنيفه ابي ثور غير سواهم من الائمه المشهودين المشهودهم بالخير والعلم والفقه والورع فهو فضل من الله علينا ان نقضي هذا الوقت في اقوالهم وفي ارائهم لنعلم السنه عن طريقهم وهو هنا الله سبحانه وتعالى يقول يفون بالنذر النذر عامل خاص جميع ما نذر به ثم جاء ثم ليش ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا وال واليوفوا نذورهم وليطوفوا وليوفوا نذورهم جمع نذر في نذر مخصص عن انسانه ولا عموم النذر وكذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما كل نصوص النذر العامة جاءت في القرآن على العموم. بخلاف النذر الخاصة كنذر مريم في قضيتها نذرة الرحمن الصومة. هذا من نشغل فيه قضية معينة لقضية خاصة. وقد اشرنا بانه لا يجوز لانسان ان يستدل بصوم مريم عن الكلام. لان قضيتها فريدة وحيدة ولا ولن. يظهر الحقيقة إلا صومها لأنها لو تكلمت ماذا تقول لو نزل جبريل وكلمهم وسمعوا كلامه وقال إنها بريئة يقول طيب من فين جاي هذا لو جاء جبريل يحتمل السؤال وقلت طيب يا جبريل وهذا من فين جاي. يقول أنا جبته يقول ما شفناك ما عرفنا ما عهدنا هذا ولكن كون الصبي الرضيع الطفل الرضيع اشارت الي هم انبهتوا وانتزحت منهم الحجة كيف نكلم من كان في المهد صبيا عرفت ان صبي ما يتكلم هنا تأتي الحجة اني عبد الله عشان لا تقول ابن الله لا عبد الله اتاني الكتاب مش بس يتكلم ده عنده كتاب وجعلني نبي وأوصاني وبر من كان يلزم الناس بهذه الصفات ويظهر براءة امه وانه اوصي ببر امه واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي من كان يقيم الحجة لمريم على اتيانها بطفل تحمله وهي ليست ذات بعل كما قالوا ما كان ابوك سوء وما كانت ابوك بغي جئت شيئا فريا عشان ما اعرف ما لها زوج ولا اعرف كيف يأتي ولد من غير زوج الا كان بالزنا بالصبر والتقسيم اما زانية واما متزوجة القسم الثالث لا يعلمونه ولكن من الذي اظهر الحقيقة صومها كان واجبا فجاء شرعنا ومنع هذا الصوم عن الكلام مروه فليتكلم مروه فليجلس وليستظل فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه فهنا يوفون بالنذر سبيل الامتداح يخدو تفع نذورهم هذا على سبيل العموم، فاذا كان من تلك النذور نذر في معصيه التي نذرت ان تذبح ابنها توفي بنذرها على مقتضى يوفون بالنذر انها ت... ماذا تفعل تذبح ولدها قالت خلاص انا نذرت وهذه ما عمران قالت نذرت لك ما في بطني محررة اذا تأتي السنة النبوية المطهرة وتقول لنا النذر عام ولكنه ينقسم الى قسمين نذر طاعة ونذر معصية فمن نذر نذر طاعة فليوفي نذره واليطع الله ومن نذر نذر معصية فانه خارج عن عموم وليوف نذورهم فلا يفي بنذر المعصية فنقول السنة من نذر ان يعصي الله فلا يعصي والله يقول وليوف نذورهم قل نعم هذا عام والسنة خصصته وكيف تخصص السنة النبوية القرآن الكريم وهذه احد وذاك متواتر او قطعي الثبوت قالوا نعم كون السنة تخصص القرآن هو بامر من القرآن لماذا؟ لان الله سبحانه قال في حق مبلغ السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبعد هناك في سوره الحش وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكونه لا ينطق عن الهوى يكون السنه هنا ايش ان الا وحي يوحى تبو السنه ايش وحي ولذا قال السيوطي رحمه الله في الاتقان الوحي وحيان وحي امرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القران ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنه وعلى هذا كانت السنه ثابته باثبات القران اياها مش حزيني وحن نثبت السنة بالمعجزات وباثبات السنة لان كما يقول السنة لا تثبت السنة وإلا كانت تسلسل والدور ما نغرب في هذا القرآن امرنا أن نأخذ بالسنة والقرآن أخبرنا بأن السنة وحي ونستميحكم لحظة عند هذا الإثبات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى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 اعتقد اننا نبهنا مرة او مرارا فيما يتعلق باقسام القرآن اعتقد كلنا يرى كتب التفسير تقول والضحى والشمس وضحاها والتين والزيتون لله ان يقسم بما شاء على ما شاء لانها مخلوقاته وتدل على عظمته وقدرته سبحانه صحيح كل شيء يدل على عظمة الله في كل شيء له ايه تدل على انه الواحد ولكن لماذا اقسم بالنجم هنا واقسم بالطور هناك واقسم بالضحى في ذلك وبالتيل والزيتون هنا وبالبلد الامين في محل وهذا البلد اذا تنوع القسم مع تنوع المقسم عليه واختيار كل قسم لموضعه اعجاز ليست مسألة عفوية لا اعجاز نأتي لهذا القسم بالذات الذي جاءت مناسبة الحديث عنه والنجم إذا ما هو النجم نجي كما بعض المفسرين يقول النجم يعني الآيات التي تنزل لأن القرآن نزل منجما كتنجيم الدين هذا معنى موارد ولكن هل هو المقصود لا لا والله استغفر الله ليس هو المقصود هنا فعلا النجم في هويه هؤلاء عرب واهل صحراء وبوادي واهل اسفار ولهم علم بالنجوم فيقسم المولى لهم بالنجم في هويه ومسيره وانتم ترتبطون بهذا النجم في حياتكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون ما بل سار بليل يهتدي بنجم فلكان الاول يقول لهم هذا النجم في السماء في هويه وفي طلوعه وفي مسيره واتجاهاته وأنتم تستهدون به ما ظل واحد منكم باهتدائه بنجم في السماء من الذي نظم هذا النجم من الذي رتبه في مواقعه ومساره وأنتم تحتدون به في الأرض وبينكم وبينه مئات وآلاف ملايين الكلوات الله فكما أن الساري منكم يهتدي بتلك النجوم في هويها وتقيسون الزمن بالدقائق والساعات بمسير تلك النجوم وتعرفون الجهات وتعرفون مرادكم ومقاصدكم في ظلام الليل سواء كان في لجة الامواج في البحار او كان على بساط الرمال في الصحراء نجمكم الهادي ولا يضل هو محمد صلى الله عليه وسلم ما ظل صاحبكم نجمكم هذا الذي جاءكم وسراجا منيرة يرشدكم الى الحق ما ظل صاحبكم كما لا يضل الساري بالنجم في الليل ما ظل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى ان لا تؤثر فيها الأهواء ولا تغير فيها الانواء ثابتة في مسارها منضبطة وبكل دقة مهما كانت الأنواة ومهما كانت الأهواء والعواصف لم تغير في مسيرها فكذلك صاحبكم ما ضل أبدا ولا يمتق عن هوا أبدا إنه هو إلا وحي يوحى الموحي إليه هو المسير لتلك النجوم في سمائها وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ما يمس هينه لا اذا القسم في كتاب الله اذا اختيار القسم بما هو من في محله نرجع الى موضوعنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وعلى هذا كان ثبوت السنة بالقرآن وكان تخصيص السنة للقرآن كأنه تخصيص القرآن لنفسه اذا فليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم اذا يوفون بالنذر في عموماتها جاءت السنة النبوية وخصصت هذا العام في النذر انه ان وقع نذر في معصية فلا يوف به اذا نحن في حاجة يا اخوان لدراسة السنة لتبين لنا عمومات القرآن وتقيد لنا مطلق القرآن وتبين لنا مجمل القرآن مش بس العام والخاص والمطلق المقيد كما جاء الله سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طيب اقيموا الصلاة كيف نقيمها كم هي عدد ركعاتها أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر طيب هذه مواقيتها كما قيل في خطاب الوضع وخطاب التكليف كيف نصلي كما جاء رجل وتكلم في السنة لماذا نكتفي بالقرآن الذي نقول نحن نكتفي بالقرآن فقط هل وجدت الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر والمغرب ثلاثا هل وجدت هذا في كتاب الله وآت الزكاة هل وجدت انصباء الابل والبقر والغنم في كل خمس شات الى عشرين فخمس ما على بنت لبون بنت مخاط هل وجدت في كل اربعين شات شاة هل وجدت في كل عشرين دينار نصف دينار هل وجدت هل وجدت ما في اذا ولله على الناس حج البيت وش نساوذ اذا هل وجدت الطوافة سبعة والجمرات سبعة وكذا وكذا وكذا ما وجدنا هذا إذن من أين جاءنا هذا السنة ولذا السنة تبين القرآن في مجمله ومن الذي يبين لنا السنة الصحابة الذين تلقوا بيانها عن رسول الله قولا وعملا مطبقه ومن الذين قالها لنا عن الصحابة التابعون الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم ومن الذي ينقل لنا عن التابعين تابع التابعين وهكذا وتبلورت علوم الصحابة في علماء التابعين وعلوم التابعين في علماء ما بعدهم من القرون وتبلورت في اخر الامر بين افراد اكرمهم الله وليس على سبيل الحصر ولكن الاستفادة اعتقد هذا سؤال ما يقدر عليه يعني ما كل انسان تحدي سألوني عما شئتم اخبركم عنه من كتاب الله نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء فقام رجل مثل ما لا يفل الحديد الا الحديد قال افتدى يا شافعي رجل محرم يقتل زنبورا ماذا عليه في كتاب الله ما قالش يقتل النعامة ولا بقرة ولا غزال ولا شيء مع ان النعامة والبقرة ما فيها لكن فيها فجزاء مثلش فيه المثلية لكن من اللي حدد المثلية ايضا يحكم به ايش? اذا القرآن يحيل في حكمه العام الى ذوي عدل منا اذا بدل الشهاد موجود والقرآن يأمرنا ان نجتهد في ان نحقق المثلية فيما قتل المحرم؟ فإذا قتل نعامة ولا قتل غزالة نجي نقول وش مثل هذا وش مثل عليك كذا يضحنا مطالبون بإيش بتفسير القرآن بالمثلية الآن هذا جانب قام الشافعي قال نعم المحرم يقتل الزنبور جوابه في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحدث عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي وحدثني فلان عن فلان ان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل زنبورا ماذا عليه قال لا شيء شوف التسلسل المنطق يا جماعة هو قال انا اخبركم من كتاب الله هو أخبرنا من فين؟ من كلام عمر وش علاقة كلام عمر بكتاب الله؟ بالإحالة كتاب الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. يبقى القرآن حولنا على مين؟ على ما أتان به رسول الله والرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء يبقى الرسول حولنا على مين؟ الخلفاء الراشدين. وهذا واحد من الخلفاء أفتانا يبقى الجواب يا من فين؟ من القرآن في هذا المسجد يذكر ابن كثير أن سعيد بن المسيد يحدث فمر على النامس والمتنمس غلعن الله في كتابه النامس والمتنمس والولول إلى آخره فيه امراه فطنة سمعت هذا لعن الله في كتابه النامسه المتنمسه والواصله والمستوصله ولو ولو رجعت على بيتها وبعد اسبوع جاءت وقفت عليه يا شيخ حدثت الاسبوع الماضي وقلت لعن الله في كتابه النامسه والمتنمسه والواصله والمستوصله الى اخره اين هذا في كتاب الله والله لقد قراته من دفته الى دفتي فما وجدت ما قلت بل لو كنت قراتيه لوجدتيه أي قراءة تماع ما هو قراءة تسجيل بلبل لا قراءة امعان أما قرأت فيه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قالت فقال لها من لعنه رسول الله فقد لعنه الله وهذا في كتاب الله اش تسوين لعل بعض اهلك يفعل ذلك مو وقت العناد ولا لعل بعض اهلك ف اذا كان بعض اهله يفعلون هذا تحمله هو مسؤوليته ولو حتى كان هو يقر ذلك نخدم منه فعله ولا فتوى لا العلماء يقولون العبره بالروايه وليست بالعمل وليست بالراي قال دخل فانظري فدخلت وكان بيته قريبا من المسجد ثم خرجت ومضغل تعالي تمشي بالسر ليه أخبرينها ماذا وجدت قالت ما وجدت إلا خير يهمنا في هذا إيش اخوان عمومات آيات الوفاء بالنذر سواء في الأمر أو في امتداح أهله هي عامة تشمل كل نوع من نذر والسنة جاءت وحددت لنا ان ذاك العموم مخصص باي شيء بما كان معصية فيخرج من هذا العموم ولا وفاء فيه واعتقد ان هذا القدر كافي لعلاقة هذا الحديث وفقه مالك ودقة ترتيبه لابواب كتابه كما اشرنا سابقا يشرح كتابه بترتيب ابوابه كما يشرح الباب بإيراد النصوص فيه على حسب عمومها وخصوصها وقوتها ودون ذلك فختم الباب نهائيا وكأنه يقول كل ما تقدم لك في أنواع النذور قسر على هذا إن كان نذر طاعة فأوفي به وإن كان نذر معصية فلا وفاء له. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصهه فلا يعصي طيب والنظر اللي وقع فيه معصية ماذا يكون عليه نرجع عدل خلاف الفقهاء ونخشى إن واحد تاني رح يزعل حينما نفصل أقوال الفقهاء في هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه هناك نصوص أخرى عن صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد في مسنده وغيره بان وفيه كفارة يمين أو نذر المعصية كفارة كفارة يمين ولكن اسانيد تلك الروايات لا تنهض بالقوة التي أوردها مالك وفي الصحيحين كما قال سابقا في حديث أبي إسرائيل وما أرى رسول الله أمره بشيء ومن هنا يناقش الفقهاء تفريعا على الماضي أجمعوا على أن المعصية لا يوفى بنذرها ولكن تفريعا عليها طيب عليه كفارة للنذر الذي عقد او لكفارة عليه وجد ابن عباس في التي ندرت ان تذبح ابنها مرهب والسدل بايش بالذين يظاهرون ومالك يقول انه إيش؟ لم ارى رسول الله جعل عليه شيء اذا كون النظر المعصية فيه كفارة او لا كفارة هذا خلاف تفريعي على اصل القائلة والامر فيه يسير والله تعالى اعلم